أماماً أماماً أماماً جنود الفداء أعدوا الشباب يوم النداء أعدوا أعدوا أعدوا إلى الحق سلطانهم ودكوا مع جند العداء أماماً أماماً أماماً جنود الفداء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 الحق سلطانه ودك معاقل جند العدام من أمام من جنود الفداء عيد الشباب ليهوب النداء عيدو عيدو عيدو إلى الحق سلطانه ودك معاقل جند